Wow! إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الاصنام ام بانه اضللنك كثيرا من الناس فمن تبي عني فانه من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهو وارزقهم من الثمرات دان لهم مشقود قر بنائ تعلم ما نخ وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي كِبْرَ اسْمٍ لَا يُسَاءُ حَقًّا إِنَّ رَبِّي رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي ورَبَنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَأَنْتَ حَسْبُنَا نُورُكَ نُورُ عما يعملوا والبون إنما نؤثرهم يوم تشخص فيه الأبصار